بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل 121. الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أولا Het Dios. Yeah! Oh <laughs> Yeah. 129. ويتخافون أن يتخطفكم الناس ZANG قالوا قد سمعنا als je ontwikkelt, I'm gonna What is Deze stap is geopend. إن الله ألف بينهم ما هو ان قم فيكم ضفا فحي يقوم وصابرة يغلبو مئتين لو أولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 121. ومنتم حلالا طيبا واتقوا الله Yeah. وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم وَإِن يُرِيدُ خيانتك فقد تُكَفَّأَ بسم <تصفيق> إن <تصفيق> والذين